وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إِنَّ إن الَّذِينَ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يَوْمَ يوم أَلَا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل لربكم من قبل أن يأتي يوم له من, الله. ما لكم من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 لبشر أن يكلمه الله ولا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ما كنت من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم مِنْ من وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهدئون فأهلفنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقردين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور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 الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرطون أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على اثارهم مغتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مدركها إن وجدنا آبانا على أمة إن على أمة وإن آثارهم مقتدون مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كان المكذبين وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين وجعلها كلمة بَاقِيَةً في عقبه لعلهم يرجعون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 ورئيدين عظيم، أم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهما من فصة وَمَعَارِجَ عليها يظهرون ولبيوتهم أَبْوَابٌ وسررا عليها يستدعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن لَمْ له كِتَابِيَهْ فهو له مَا وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحذبون أَنَّهُمْ مغتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين ولن ينفعكم يوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهزي العمي ومن كان في ظلال مبين فَإِنَّمَا نَهَبًا مِنكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ فَاتَمَسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى خُلَقٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِلَهُ لَكُلِّكَ لك وَلِقَوْمِكَ وَسُوَفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أُوْحَى اللَّهُ قَبْلَكَ مِنْ وَاسْأَلْ مَنْ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 وأخلناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها السائح يرجع ربك بما عهد عندك إننا لا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبطرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء وترين فصَّفَّ قومه فأضاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءك قومنا منهم فأوقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما قرب ابن مريم مثلا إذا قوك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خطمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحق ولأبين لكم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم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 فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوشة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 وازواجكم تحمرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيل انفض وفيها ما تشتهين انفض وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي امرت بما كنتم تعملون لكم فيها فاتهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن قالوا هم الظالمون نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يطفون فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إلهه. وتبارك رَبُّكَ الَّذِي ملك مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ من مَنْ شَهِدَ وهم وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون صفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آمين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 يوش الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم لهم وقد جاءهم بقليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولا فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أتوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 فأسر بعبادي ليلا إنكم مستبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون, وكم تركوا من جنات وعيون ومقام حيون كم تركوا من جنات وعيون وجروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها قَوْمًا كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 دون الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أَمْ خير ام قوم طب والذين من طبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقنا خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقعتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا قوم طعام الاتين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذ خذوا فاسلو الى زوائح جهنم ثم فضو فوق راسه من عذاب الحميم ربنا انك انت العزيز الكريم ان هذا ما قوم tă تَمْتَرُونَ in mukappi na fi maò في جنات وهيوم يلبسون من سندس واستبوط متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. آمين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 وَأَفْتِلَاءَ فِي الْلَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ الرِّزْقِ فَأَحْيَاهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تثلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هزوا أُلَاءَ لهم لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ مُّرَاءٍ جَهَنَّمُ وَلَا يُنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يُنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي تخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا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 يا قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنهوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لطوم يؤمنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لطوم يقنون أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وعملوا صالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلقوا السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون أفرأيت من استخد إله هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم على وجعل على فَمَا إِنْ يَهِذِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا إلا وَمَا يُهْلِكُنَا وَمَا لهم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إلا وَإِذَا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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يختار المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحفق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما النار وما وما لكم من عطرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وورثتم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هم يستعتبون. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمين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 إن الله لي قوما ظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا بفتيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى اذا بلغ وجده وبلغ أربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في وأن أعمل طالحا ترطاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وَإِنِّي من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أَحْسَنَ ما عملوا ونتجاوز عن تيئاتهم في أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أب لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أذابير الأولين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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أرأكم قوما تجهلون فلما رأوه, عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض من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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبطارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أحلتنا ما حولكم من القرى وفرضنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله طربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إذهم وما كانوا يفترون وَإِذْ فَرَطْنَا إلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوْقُتُوا فَلَمَّا قُبِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ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 وَمَن لَّا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْتَزٍّ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ لَهُ مَا فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون لم يلبثوا الا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الحق وان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 حتى إذا أسخنتموهم فشد الوثاق فإما من, من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب زارها ذلك ولو يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يحديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم